شبكة الذكر الحكيم تقدم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع يسرا ان مع العسر يسرى ان العسر يسرى فاذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب